أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم أ ت ى أ م ر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده أ ن أ ن ذ ر و ا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 و م ل س و ع ه النابلسي ك للعلوم ن الاسلاميه ف اسماء جمال حين تريحون وحين ت ر ح ح و و ن ت ل أ ث ق ل إلى بلد ك ك م لم ت و ن الله غ الحسنى بشق ا أ ن إ ربكم لرؤوف ر ح ي والخيل و ا ا ل ب غ ل و ا ل ل ح م ي ر ر ت ك ب و ه ا وزينة و ي خ ل ق ما م لا ل ت ع و ن وعلى ا ل ل ه قصد ا ل س ب ي ل ومنها و جائر ل و شاء لهداكم م أ ج ع ي ن هو ا ل ذ ي أنزل م ن ا ل س م ا ماء ل ك م منه ش ر ا ب م ن ه شجر 「今日も」 ينبت ُُِ لكم َُْ به ِِ الزرع ََّْ والزيتون َََُّْ والنخيل َََِّ و َ ا ل أ َ ع ْ ن َ ا ب َ والاعناب ومن كل الثمرات َََِّ إ ِ ن َّ في ِ ذلك ََِ ل َ آ ي َ ة ً لقوم ٍَِْ يتفكرون َََََُّ وسخر ََََّ لكم َُُ الليل ََّْ والنهار ََََّ والشمس َََّْ والقمر َََُ والنجوم َُُُّ س َ خ َّ ر َ ا ت ٌ ب ِ أ َ م ْ ر ِ ه ِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِقَوْمٍ لَآيَاتٍ في م و س و ف ه النابلسي و ا للعلوم الاسلاميه وهو الذي س خ ر البحر ل ت أ ك ل و الهدى منه ط ر ي ا وتستخرجوا م ن ه حلية ل ت ب س و ن ه ا و ت ر الفلك ا م و خ ربحيه و ل ت ب ت و ا م ن ف ض ل ه و ل ع ل ك م ت ش ك ر و ن وألقى في الأرض في ر و ا س ي تميد بكم و أ ن ه النابلسي ر و س ب لعلكم ت ت ه د و و ع ل ت و ن م خ للعلوم ق ا ن تعدوا ة ا ل ل ل ه ا تحصوها إن ا ل ل لغفور ه و رحيم ا ل ل ل ه ي ع م ما ت ي ه و م ا ت ع ل ن و ن و ا ل ذ ي ي ن د ع و دون ن من ه النابلسي للعلوم أحياء الاسلاميه يشعرون اسماء الله و ا ل م س ت ك ب ر و ن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 فخر عليهم ا ل س ق ف م ن فوقهم و أ ت ا ه م الله ع ذ ا ب من حيث ا القيامة يشعرون يوم ي ي ثم خ ز م ويقول أين ش ر ك ا ي ا ل ذ الذين ي فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم ن كنتم تشاقون إن أوتوا العلم قال ا و ل س و ء على ل ا ا ك ف ر ي ن الذين يخزون فتتوفى هم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا أ السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم ِ بما كنتم تعملون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 يتوارى موسوعه ن ا ل ق م من, من ء ما أيمسكه بشر به ل ى ن أم النابلسي للعلوم الاسلاميه مثل السوء ولله المثل ا ل أ ع ل ى ولله المثل ا ل أ ع ل ى وهو العزيز الحكيم ولو ياخذ ؤ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من د ا ب ة ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى فإذا جاء ل ا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع و ل الله يستقدمون ي و ج الحسنى م و س ن ت ه م النابلسي ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه اسماء م الله فزين م ا ل ش ي ح ا ن أ ع م ا ل ه ى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 ث موسوعه ك ن النابلسي ث م ت ف ا ك للعلوم ربك ذ ن ا ش ر ا ب م خ س ل و ا ن ه ف ي ه شفاء للناس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 بلكت أ ي م ا ل ه فهم م فيه س و ا ء أ ف ب ن ع م ه ا ل ل ه ي ج ح د و ن و ا ل ل ه س ي للعلوم ك أنفسكم م من أزواجا و ج لكم من أ ز ا ج ك بنين من وحفدة ورزقكم ا ل ط ي ب ا ت أ ف ب ا ل ب ا ط ن ي ؤ م ن ن وبنعمة و هم الله ي ك ف ر و ويعبدون و ن من د ه اسماء ل ل الله ي م ك الحسنى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 وهو ك ل على مولاه أ ي ن م ا يوجه ه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أو هو والله الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل غيب شيء قدير أقرب بطن أمر أخرجكم من إن أ م ه ا لا ت ت ك م م ل ع و ن شيئا و ج ع ل ل ك ه النابلسي س م ع ل أ ص ا ا ر و أ ف للعلوم ك ك م ت ش ر ن أ ل ي ر و الاسلاميه إ ى ل ط ي ر م خ ت اسماء ل الله يمسكهن إ ا ا ل إن في ي ذلك ل آ الحسنى ت ق و م ي و وَاللَّهُ جَعَلَ ل ك موسوعه مِنْ ب ي ت ك م ك ن ً ا ج ل لَكُمْ مِنْ ن ج و النابلسي أ ع م ي و ت ً ا ت خ ف و ن ه ا و للعلوم ي و إ ق الاسلاميه م م وَمِنْ ت ك أ ص و و أ ب ا اسماء الله الحسنى س ر ا ب ي ل ت ق ي ك م ا ل ح ر و س ر ا ب ي ل ت ق ي ك م بأسكم كذلك ي ت م نعمته عليكم لعلكم م ت ل س و ن فإن تولوا فإنما المبين تولوا عليك البلاغ ع ي ر ف و ن ن ع م ة الله ث م ي ن ك ر و ن ه ا وأكثرهم ا ل ك ا ف ر و ن ويوم ن ب ع ث من ك ل أمة ش ه ي د ا لا ثم للذين يؤذن ولا ه م ي س ت ع ب و ن الذين وإذا ظلموا ا رأى ل ع ذ ا فلا ب يخفف ع ن ه م و ل النابلسي هم ينظرون وإذا رأى وإذا ا ذ ي أ ش ر ك و شركاءهم ر قالوا ن ا ا شركاءنا للعلوم ا ي ق ل إ الاسلاميه ق و ل ل موسوعه ن م م ا كانوا ا يفترون ل ذ ي ن ك ف ر و ا وصدوا عن س ب ي ل ل ه ز د ع ا ه م ع ذ ا ب ا فوق ا ل ع ذ ا ب ب م ا ك ا ن و ا ي ف س د و و و ن ي م نبعث في ك ل أمة ش ه ي د ا ع ل ي ه م من ن أ ف س ه م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 ولا ت ك و ن و ا ك ا ل ت ي ن ق ض ت غ ز ل ه ا من ب ع د د قوة تتخذون أنكاثا أيمانكم خ ل ا ب ي ن أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما ك م أمة أمة أربا هي ي ب ل و ك م ا ل ل ه به و ل ي ي ي ب ن ن لكم و م ا ل ق ي ا م ة م ا ك ن ت م ف ي ه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم شاء أمتهم موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ل و ن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 لا ج ر م أ ن ه م في ا ل آ خ ر ة ه م ا ل خ ا س ر و ن إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم ر ب ك ه دعويه غير و ا ربحيه و ا ت مضمون ا إ ربك م ن ب ع د ه ا لغفور ر ح ي م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 و ل الكذب ت ق و و ا لما تصف ن ن س م ا ل ك هذا حلال وهذا, وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إ ن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أ ل ي م وعلى الذين هادوا حرمنا